نزل عليك الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ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 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم ان كهم وقودنا كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Qullilladīna kafarū sęğlabūn ve tüşşarūn ıla jehanb ve bişal mihad. Qad ekan lakkumu ayyetun fi fiatīn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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ونبئكم بخير من ذلكم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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم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 و قل للذين أُوتوا الكتاب ولم ين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد İnna ladin yikfuron b ayatillahi ve yiktolun nabi nabi gairi وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَا مُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ نَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Alem tara ila aladdin aoutun cibenin el kitabi dogun ila kitabi Allah liyapkum bein hum, tum maytola fariqum min hum,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 Kulillahi maalikel mulk tutul mulk men tasha'a wa tanziu'l mulke mimmen tasha'a Vtugüz men taşa ve tuzül men taşa be yedik al-çıdır. İnnek ala kül şeyiü qadir. Nehar ve tuldun herifinleyi ve tuxrjü alhayi min almayi ve tuxrjü almayi min alhayi ve tuzuk man حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ لَّأَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُونَ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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير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 fain tollu fain Allah la yuhbul kafirin in Allah astaf Adam ve Nuh ve ale İbrahim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 Çal Rabbı hablim Lâdun kâzır iyyetan, tâibetan İnâk semiğ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مُصَدِّقًا بِكَلِمَتِهِ مِنْ اللَّهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا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 قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى فإنما يقول له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 إِنِّيَ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ لَكْمَهَ وَلَبْرَصَ وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إنكم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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Zalik netlouh alaik min layat ve zikr el hakim. Inna mithal Gisa in الحق من ربك فلا تكن من الممترين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 ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتاه الف نجعل لعنة على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله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 Söylüyor: Ahl al Kitab, Teala, O ile kelime sıvayın, bıenana ve أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَنَا رُبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُونُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والأنجيل إلا من بعده أ تعقلون هَنْتُمْ هَا أُولَئِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَالدَّثَائَفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 رَغُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُوْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلِ انَّ الْهُدَاءَ هُدَى اللَّهِ أن يوتى أَحَدٌ مِثْلَ مَا قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فيلميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 olunur banniyin, ve ancak olunur تخذوا الملائكة والنبيين أرباب أيامركم <بعد> إذ أنتم مسلمون وإذا <خذ> الله بيثق <النبي> لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم يَقُل لَّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُم عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ ۚ يَسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا Çal, fashhadu ve ana bagum min al-shahidin. بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون aslama fi səmavi ve ırda doğu ve kırha ve eliheturjod qulama nabillahi ve ma wa ismail wa ishaq wa ismail wa ishaq بِهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ how shall Allah yaklaşEs poor spread He coincidirsiniz and likelycardi bir Starpost verdiler andhalfs of them cameinden Allah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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى به Aulئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين Senden tنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَم تُ في قُم شيءَي فَإَِّ اللهَّه بِه عَم كلُ الطَّامِكَ نَ حِل لبَنِي إِسرائلَ مَا حرَّ مَ إِسر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 في آيات بينت ما قام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهُ عِجْوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين انتل كتاب يمدوكم بعد ايمانكم كافرين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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَوْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ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 fa amm al-ladzīn s-waddt ujūhhumu akfartum bād-e imanikum f-duqul-āzab b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 كم خير أمتي خرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولوا من أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون dırıb et عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون لنبآء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أم مات قايمه يتلون ايات الله انا الليل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلون من خير فلم تكفرو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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم وَكُم وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِندُوا عَلَيْكُمْ لَنَا مل مِنَ الْغَنِيمِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم وَأَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمُ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ يَقولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ وَأَن يُمْدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَوِيَةٌ تَوْبَةٌ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا في السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, ويعذب من يشاء. Allahı Gafur Rıhbi. Yaa, eyuha Ladin Amanu, La taklur Rabat, Dğafem, Ve Tqul Allahı, La وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لعلكم ترحمون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات ولوض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين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 بهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في لض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا وَجَلَا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ فِي الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 يردوكم على أعقابكم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولكم وهو خير الناصرين.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 إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 و طائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن لم رك الله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن ميتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ صَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَّ هَذَا قَ- هُوَ مِن عِندِ أنفسكم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 وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا لضوان الله والله ذو فضل عظيم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 İnna ladin iştargul küfrü bilmalim, yâ zır Allah şeyi ve, vlehum azab nelim. Vla yapsiban ladin kafarın, nma nümli lhem xirul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 وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِّن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ تقوف لكم أجر عظيم، ولا يحسب الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم.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 Zalik بِمَا qaddmetiidi kum ve an Allaha lise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 قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ما توفون يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الغرور، اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين انزلوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا تَصْبِرُوا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما La yapsınlar, olanlar ifrappolan bima ato ve yipbolan ayipbodu bima lâm yafalı, falâ yapsınlar, falâ yapsınlar bima fazetin min al-âtab, vlehum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 ربنا ان انك من تدخل نار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار أنامنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار Rubbana ve attina ma ugetna ala husulik ve la tuxzina yuma alkiyamah innaka la tuxlfu almiyad fas ضَيِعَ عَمَلُ عَامِلٍ مِّنكُم من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لها رثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صابرون او واتقوا الله لعلكم تفلحون